المضلين عضدا ويوم يقول نادوا سركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظن ولم يجدوا عنها مصرفا